فتراهم يعرضون عليها خاشعين من الزل ينظرون من طرف خفي فقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا طيب وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله فمن يضلل الله فما له من سبيل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 أيديهم فإن الإنسان كفر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنافا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناسا ويجعل من يشاء عقيما إنه علم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من أجاب أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء إنه عليٌ حكيم